أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقلت من كن الله ورسوله وتعمل صالحا وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين تجلالا رزقا كريما يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا فقرن في بيوتكن ولا تبرعن تبرج الجاهلية الأولى وأقلن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعن الله رسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجت أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولكم ما يتلى في أيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن فَكَمِنَ اللَّهُ مُبْجِي وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَمَا قَضَى لَكُمْ مِنْ هَوَى طَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَي لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ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 مَا كَانَ أَمْرُ اللَّهِ إِذَا قَضَى أَمْرًا إِلَّا أَن يُبْلِغَهُ الَّذِينَ سَبَقُوا مِنْهُ وَلَا يَبْلُغُونَ إِلَّا عِنْدَ أَجَلٍ مُسَمًّى وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ جَاءَكُمْ وَلَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا ذِكْرَ اللَّهِ ذكرا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَةٌ يُفَرِّجُونَكُمْ مِنَ الْهُمُومَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ رَبٌّ رَّحِيمٌ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمًا كَوْنُ لَهُ سَلَامٌ وَعَدَ لَهُمْ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وتاغيا إلى الله بإذن وفراجا مهرا وبشر المؤمنين بأن لهم فضلا كبيرا ولا تطعي الكافرين والمنافقين وجع أداهم وتركل على الله وكفى لله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكعتم فَلَقَطَعْتُمْ ثُمَّ قَلَّبْتُمُهُ مِنْ قِبَلِ أَنْتُمْ مَسْجُونٌ فَمَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ عِزَّةٍ دَزْدُونَ فَمُثِيرُوهُنَّ وَتَرِهُونَ لَنَرَاهُ يا ايها النبي ان لا احل للمالك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك, وما ملكت يمينك مما افات كَابَناتِ عَنِكَ بَناتِ عََّاتِكَ بَناتِ خَالِك وَبَلاتِ خَاالكَ وَ بَناتِ خلَاتِ كََّاته يَنَّ مَعَكَ وَسَم مِنَ التَّنع وَعَ مَفْسالِ وَمَا هَذَا الْمُؤْمِنَةُ إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِن أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنْكِحَهَا فَيَكُونَ وَسِطَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ وَدَعَا إِلَىٰ أَنَّ مَا فَرَضْنَا عَلَيْكَ وما ملكت أي مأموم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله رفورا رحيما ترجي من تشاء ممن عزلت فلا جناق عليك ذلك أجناء أن تقرأ عينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيت هن كلهم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبذل بهن من أزواج ولو أعجبك حسرن إلا ما ملك اليمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لَا تدخلوا بلوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام ولكن إذا دعيتم فنخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين الحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحني منكم والله لا يستحني من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُونَّ مِمَّنْ يُؤْجِرُكُمْ لَكُمْ أَضْغَاثُ قُلُوبِكُمْ وَقُلُوبُهُمْ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْلُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا إن ذلك كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوا فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهم في آبا والموردفون في المدينه لنغريا انك بهم لنغريا انك بهم ثم لا يجانونك ثيات الا قليلا ملعون اينما توقفوا خيلوا متلوا ذبذلا تُنَّى الله فِي الَّذِينَ قَالُوا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ ايَّ تَّلْهِ سَبِيلًا يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي وَمَا يُجِيرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۖ فَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ إن الله لعلى الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطحنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتي الضئفين من العذاب والعنهم نعما كبيرا يا لَا تَفُونَ كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُمُ اللَّهُ مِمَّا ظَلَمُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا لكم أعمالكم ويرفر لكم جنوبكم ومن يطعر الله ورسوله فقد فاد فوزا عظيما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 وَلَوْلَا رَحِيمٌ رَفُو وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وللقم كريم والذين زعوا من الجزء أليم ويرى الذي نغوث العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا وأن دلتم على كل مزق إنكم في خلق جديد افترى على الله كذبا انبيهن بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلاء البعيد أفلم يروا إلى ما بين وما خلفهم من السماء والأرض إن نجأ نفس فيهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَبَىٰ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا كُفُورًا يَجِبَالُ أَوْ بِمَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلَمَّا لَهُ الْحَجِيرُ هَنِيئًا مَّسَابِغُ وَقَدْ جُلِسَ فِي الدَّرْدِ وَأَحْمَلُوا صَالِحًا إِنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ غَصِيرًا وَإِذِ لَيْمَانُ الرِّيحِ غَدَوْا وَجَهُمْ وَغَوَاقِهَا شَهْ وَأَسْلَلَ لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَحْمِلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَن أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يعملون له ما يشاء من مخاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدود الراسيات يعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منه سأكل فلما قر تبينت لو كانوا يعلمون الغيب ما لبتوا في العذاب المهين لقد كان لزبع في مسكنهم آية جنتان عين يمين وشمال كلوا من ربكم واشكروا بَدَّلَتْ قِيَمَتُهُ وَرَقَ الضّفُورِ فَأَحْبَبُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَذَابِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ جَنَّتَيْنِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أكل خمط وأسل وَشَيْءٍ مِنْ صَدْرِهِ وَلِينٍ لَائِقَ لَنَا وَزَيَّنَاهُم فِيمَا اتَّصَفُوا وَهَلْ نُنَجِّي إِلَّا الذّاكِرِينَ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَاوَأْنَا فِيهَا واريه رسوم وقدرنا في السير هي في ليالي واياما امين فطالوا ربنا باعد بين اثقالنا وظلمهم ان فزهم فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق إن فِي ذلك لآيات لكل صبار شفور ولقد صدق عليهم إبنيت ظنه فاتبعوا إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفير قل دعوا الذين دعمتم من دون الله لا يملكون مصقال ذرة دَمَوَاتٍ وَلاَ فِي الأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ نَصِيرٍ وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَهَادٍ وَلاَ تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الشبير قل من يغلقكم من السماوات والأرض قل الله وإن وَلَا لِلْمُبِينِ قُل لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرُنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَحْمِلُونَ قُلْ يَدُنَا أَمْدٌُّ بَيْنَ يَدَيِ رَبِّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ قُلْ أَوْنِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بل هو الله العزيز الحكيم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاتِ بَجِيرًا وَنَذِيرًا ولا لا يَعْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَقْتُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُ الْغَيْبِ عِندَ اللَّهِ وَلَا يُفْصِحُونَ عَن سِرِّهِ إِلَّا مَا شَاءَ وَشَدِيدُ الْعَذَابِ بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون مرخوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعضهم القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا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 هل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكفوا بل نفروا الليل والنار إذ تأمروننا أن نفر بالله ونجعل له لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين شفروا هل يجدون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير فَالَّذِينَ ظَلَمُوا إِلَّا ظَلَمُوا إِنَّ بِمَا غُنِّسْتُمْ بِتَأْيُونَ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ قُلْ إِنَّ ولمن يشاء ويقدر ولكن أسرى الناس أهل يحلمون وما نَعْمَلُ وَهُمْ فِي الْغُفَّاتِ آمِنُونَ وَالَّذِينَ صَبَرُوا فِي آيَاتِنَا بِعَجِيزٍ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُخْزَوْنَ قُلْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الله لحين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة آم ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثر بهم مؤنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفأ ولا ضره ونقول للذين ظلموا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ لَمْ يَذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي تُنْتَظِرُونَ بِأَن تَكْذِبُونَ وَإِذَا تُتْلَىٰ فَقَوْمُهُ مَا هَذَا إِلَّا اِفْكٌ مُبْتَرً وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَمَّا فكذب الذين من قبلهم وما بلغوا مئشا وما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكيل قل إنما أعظكم بواحدة فلتقوموا لله ما بصاحبكم من جنة إنه وإلا نذير لكم بين يدي العذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا عليكم وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يطلب بالحق علام الغلوب قل جاء الحق وما يبدئ الباقل وما يعيد قل إن ضللت إِذ تَدَيْتُ فَبِمَا يُوصِيكَ إِلَيَّ رَبِّي إِن لَّوْ سَمِعُ قَلِيب وَلَوْ تَرَى إِذ فَزِعُوا فَلَا صَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيب وَطَيْبٌ وَأَمَن فأنا لهم التناوش من مكان بعيد وقد تفروا به من قبل ويطلفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشترون كما فعل بأشياعهم ان كن كان في شكل يريد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فصل السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولي اجره مساوت لا ثرو يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتأ الله للناس من رحمة فلا منسك لها وما ينسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نأمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو وإن يكذبوك فقد كلبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا ترونكم الحياة ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم أدو فاستخذوه عدوا إنما يدعو حزه ليكونوا من أصحاب السعيم الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن ذهن له سوء عملي فرآه حسنا فَإِنَّ الله يُذِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَرْفَعُ مَن يَشَاءُ ۖ وَبَلٰى كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ بِظُلْمِهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَاللَّهُ الَّذِي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 إليه يصعد الكلم الصيب والعمل الصالح يرزعه والذين ينفرون السيئات لهم علام شديد ومكر أولئك هو يرون والله وما تحمل من أنسا ولا تضع إلا بعينه وما يعمر من معمل ولا ينقص من عوره إلا في كتاب إن ذلك على الله يثير وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ عَذْبٌ وَمِلْحٌ فِيهُمَا فُرْقَانٌ لِّمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۚ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ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 والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمين إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجاهوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم وَلَا ينفيك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهب لكم ويأتي وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيد وَلَا تَنَاوَلُوا الْأَمْوَالَ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا وأقاموا الصلاة ومن تذكى فإنما يتذكى لنفسه وإلى الله المطير وما يستوي الأعمى والبطير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحروب وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما يستوي الأحياء وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسل بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم اَخَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرًا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ ألوانها وضرابه أسول ومن الناس والدواب والأنعاب مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما وزقناهم سرا وعلى أمية يرجون تجارة لن ترون ليوفيهم قجورهم ويزيدهم إِنَّ غفور شفور والذي أرحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير أورثنا الكتاب الذي نصفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مبتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جَنَّاتٌ تُعَدُّ نُزُلًا هَا يُحَلَّلُونَ فِيهَا مِن أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا إِنَّ رَبَّنَا عَلَى الرُّفُوعِ يَكُونُ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ طَغْهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخصف عنهم من عذابها كذلك لذي كل تفور وهم يصيحون فيها ربنا أَوَلَمْ نُعَنِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَ فَمَن يُذَنِّبْ فَمَا يَظْلِمُونَ مِن نَّصِير إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْجَمِيعِ إِنَّهُ وَعِبٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ هُوَ الَّذِي بَعَثَ لَكُمْ قَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَجِدُ الْكَافِرِينَ مَفْعًا عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا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 السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بين كم من بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمتف السماوات ولئن سالتا إن أنسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقتروا بالله جاءت أيمانهم لئن فَلَمَّا جَاءَ أَمْلِيُّهُمْ هَذَا دَوْمٌ إِلَّا نُكْرًا اسْتِكْبَارٌ فِي الْأَرْضِ وَمَسْرَ السَّيِّ وَلَا يَخِيبُ الْمَكْرُ السَّيِّ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن التاولى فلن تجدوا نذيل الله ترجيا ولن تجدوا نذيل الله تحولا أولم يسيروا في الأرض فيروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليؤهده من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما وجيوا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما تركوا على وهي من تبعتي ولكن يؤخرهم ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فاذا جاء فإن الله كان بعباده بصيرا بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم تنزيل العزيز وحيم لتنذر <تنزل> قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم لا يؤمنون إنا جعلنا فيه أعناقهم أغلالا فهي إلى الألقال فهم مقمعون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصئون أَمْ لَمْ نَغْدُ لَهُمْ أَنذَرْتُهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَوَقَّعَ الرَّحْمَنُ بِالْغَيْبِ فبشره إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدروا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إيمان مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية جاء أهل مرسلون هِذَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا سَنُؤْمِنُ إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بشر وَمَا أَرْسَلْنَا جَنُوبَ أَحْمَنٍ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قُلْ رَبِّي لَا يَعْلَمُ إِلَّا مَا يَكُونُ لِي وَلَكُمْ وَلَا يُفْشِي سِرَّكُمْ إِلَّا مَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ لَوَجَنَّا عَلَيْنَا نُعْمَكُمْ وَلَا نَسْتَنِدُكُمْ مِنَّا عَلَى الْأَلِيمِ قَالُوا قَوْلُكُمْ عَفُنَ أَإِذْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قومهم فالمدينة رجل يسحى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فقرني وإليه ترجعون أأتغل من دونه آلهة الرحمن بظل لا تغن عني جبا عتوب شيئا ولا يؤذون <تصفيق> إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون إلى دخل الجنة قال يا ليس قومي يحلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين صدق الله العظيم